أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون.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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولوراد الخروج لا له عد ولا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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالكَافِرِينَ إِنْ تُصِبَكَ حَسَنَةٌ تَسْوُهُمْ وَإِنْ تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ قَدْ خَزَنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحٌ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 أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل انفقوا طوانوا كرها لن يتقبل منكم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 إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم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 لَن يَجِدُونَ مَلْجَأً وَمَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ رَضُوا مَا اتهموا الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله اننا الى الله راغبون ان وَاَصْلَادَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ نَبِي او يَقُولُونَ هُوَ آذِن قُلْ آذَنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ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 قُلَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ يُعْفَعَنْ طَائِفَةٍ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 بما لم ينالوا وما نقموا الا ان الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يكن خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا لمن في الدنيا ولا اخره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 ان الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم.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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فان رجعك الله الى طائفه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 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُوذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ نَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاتِ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 صدق الله العظيم